ان نقول الا عكرك بعض الهكنا بسو ان قال اني اشهد الله واشهد اني اشهد الله واشهد اني ذريهم مما تشركون من دونه فكيدون جميعا هم الاف أتلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن توله فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستصلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمونا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم ك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله وعصوا رسوله واتبعوا أمر كل جبار عنيده وأتبعوا في هذه الدنيا لعنته ويوم الخيانه ألا إن عادا كفروا ربهم ألا إن عادا كفروا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 صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتمهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا